فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلْوَيَّ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَى أَمْ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنت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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وَأَشْرَبُوا هَلِيَّةً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ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 ما إذن للمكذبين؟ فبأي حديث بعده يؤمن؟